فيما إذن كانت الغزوات والصرايا والبعوث والحرب والقتال أبو قحافة لم يحترم الشورى فاستغطر برأيه ولذلك تمسك بالزكاة والصداقة بالزكاة لأنها دليل الإذعان فلا وجود للشورى في الإسلام قد اعتمد على قوله إلا بحقها حدثنا يا شيخ عن حروب الزد الصدقات أو الزكاة أم أن القشرة وإثناء منه الشغل التي اكتسبوها يعني تغلبت لهم حياتهم الأولى التي عاشوا فيها من المجاعة أوكي هو في دباني تغلب فأه فأه نزلوا دار أرمال بنت الحارث فصالحهم رسول الإنساني النصارى على أن يقرهم على ديهم على أن لا يسبغ أولادهم في النصرانية وعجاز المسلمين منهم بجوائدهم يعني باش نقرضوا على لا يسبغ أولادهم يعني إنما استثنى من ذلك التاميد أولادهم وهو معبر في الخبر على لا يسبغ أولادهم وفد باني تميم فقال عطارد بن قفال فقال الحمد جداي الذي له علينا الفضل وهو أهلنا الذي جعلنا لنا مولوكا وهو هبلنا أموالا وجعلنا آذ أهل مشارقي فمن مثلنا من الناس أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل, أفضل من أمرنا ثم جلز فقال رسول الله سرعا لثابت بن قيس اخي بن بني حارث بن, بن الخضر اش فان اجب الحمد لله ما كان من فضله أن جعلنا ملوكاً واصطفا من خلقه رسولا اكرمه هناك فان فكان خيرا لنا ناجي الناتج من الناس نعالم فمن امن به فامن به أكرامنا الناس حسابا واحدا الناس يجون وخير الناس في الاستجابه للنهي نحن الانصار انصار الله وآوا زرعوه وآوا زرع ورزق كما آمن بالله ورسوله من هم منا ما له وذا ومن كبر جهدناه في الله أبانا وكان قتله علينا يسير اقول قولي هذا واستغفر <تصفيق> لكم و قام الضربو قان بن وضر فقال فلان قم فقل أبيات تذكروا في فضلك وفضل قومك فقال تسعب أبيات أولها نهن القرآن فلاحي يؤدي لنا من الملوك وفينا تنصب البيع فلمهمنا قام بحسن الثابت قوم فأشاب من ثمانية عشر بيت فلما فقال نقرأ بن محبس قوله إن من البيان لسحراء الغنائم التي كوبيشت من المستعمرات التي, تح... التي فتح تعتبره متواضعة بالمقارنة فإذا قيست بالغنائم التي كوبيشت مبدأ وقتية الأحكام أي أن الأحكام التي جاءت بها النصوص ليست جمعية جميعها سرماضية أبادية بل إنها بخلاف ما تعلق منها بعقيدة التوحيد والعبادات وهيلتها في حديث متنابرة على محمد في حديث متفق عليه بأعمدة الإسلام أو أسس الإسلام التي بني عليها مرتبطة بوقتها ملتاحمة بالظروف التاريخية التي انبثقت إبانها والمجتمع الذي تولدت في أحشائه وبالبيئة التي تخلقت في رحمها وهو أهد المبادئ التي ننادي بها ولو أنها لم تقابل ولو أنها تتقابل الماء كثيرين بالرفض والاستجان والاستنكار والاستغفاف الحرفيون إيسى لديك أدنى مسكتان من علم بأساليب الأخرى مثل الملاحمة الروايات والقصص والمقامات والمطرحية إلى آخر آية السيف التبريريون والتليليون سوف أصدخ عنباء من إقناعا من الكتب من الحوار العقلاني في حدي لحد بين الجدي واللاعبي فإنه إن يخرج وأنا فيكم يكفيكم الله بي هاي هاي. قرضت بني تميم التي ستكون له سندا في محاربة وزيح الدجال ولهذا استير من الأساطير إشكاليات خليل عندما تحدثنا الديانات القديمة وخاصة السامية عندما كشفوا على وجود مصدورات الإخراج من الجنة وإبريس والحية والطوفان والسفينة المدهشة التي انقذت المخلوقات جميعها وفي مقدمة الإنسان حرفيون مشكلة الحرف قل فهم ذي بني سالبه ضروره امل تنبيت الحارث يا اسلام لمن لا هجرتنا قال سلام لا اسلام لمن لا يجرث له. له فقال اا سلام كنتم متقيت فلا يضركم الضغر الضياف الهم في ذلك الوقت بل علاها مهموا جميعا اعتذروا له على قلة وفدهم وكان في السنة التامين فلا له بمزيد من النوازه المواجرين بل إننا ستؤدي إنا ربك الأحوال المعيشية في أثر بالمدينة ومن هنا تسامح مع من يتعذر عليه معدم قدرته عليها مخصوصي زيادة أي وصل النصاب بدءا كان يقعو اسلام لمن لا هجرت له دون مساومة أتقديم أتدار تبدل إلى حيثما كنتم موثقيت فلا يضركم لا يضركم عدم للنزح لأثري فالنزوح في البداية يعني كان فرض عين فلما يفعلها فهو خارج عن حضيرة الإسلام بالكلية بيد أنه بعد أن انتشر الدين وكثر عدد مؤتنقية يعني رغبات أمراض وقوية الدولة فلا حسن لا يزرع ولا, لا ولا ويحق للمسلم أو المتأسلم أن يبقى في مضارب رهته أو قبيلته شرط ونتقل له قال أرواق قال له إن إني قاتل إنهم قاتلوك قال أصلاح إنهم قاتلوا فقال أرواق يا رسل الله أنا أحب وأحب إليه من أب كريم فخرج يدعوهم فلما أشرف لهم على علية له وقد دعوا الإسلام رموه بالنبل فأصابه سهم فقتله دارا بلام أبوا إلا أن يحيوا تحية الجاهلية ولما قدموا ضربوا لهم قبة من في ناحية المسجد ليسمعوا ويراوا الناس إذا صلوا وخالد بن سعيد كان هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله حتى كان كتب كتابهم خالد بن سعيد بينما كان يجري المغيرة وابن شوبة وأبا بكر أبا قحافة بشي سبقوا خبروا رسول الله حتى اسلام وسألوه أن يدع لهم الطاغية فأبا وبعث أن سفيان والمغير الهدمية وسألوه أن يفيهم من الصناة وأن يكسروا أوسانا فافهم من ذلك رب تثقي في اسمها الطاغية وهي أتعجاجهم إياها وذكرنا أن أحسوا بطول مقاومتهم بينما الأوسف والخزاج لم يكن لهم من ذلك شيء فأجابهم إليه وكلف أبو سفيان بن حرم والمغير بن شعب بأدمعه ولهو مال وبئر في الطائف وعلى صلاة وثيقة بصنادي فلم يجرؤوا أحدا على التعرض إليه أما المغير فهو مهتون فهو واحد من له عشيراته التي تتعصب له وتحميه وعمر محمد ببناء مسجد مكان الطائف حتى يمحي من ذاكرة عبادها السابقين اي اثر له الطائف كانت ولا زازال تنتج انواع ممتازة من الاعناب والخمر التي مدت الخمار جيدة وعرف على العرب ذاك حبه مش شديد للإسفانط إسفانط أحد الخمر فكانت لذة شر المزة المز او القوى من أسامي الخمر المزة أو القوى تأتي في المرتبة المصلية أي التالية للذة معافسة النساء تحديد حما بلدتهم الولاء لإيديولوجية الدولة وجواز المرور لتولي المناطب الرفعة كتولي هثمان بن أبي العص ثقفي من بني جثم بن ثقيف رغم صغر سنه لأنه تم بالفقه والقرآن تم التوليته على ثقيف بعد عمان والبحرين في ولاية ولاية اه اه من في ولاية خلافة بقحفة يتساءل كيف يعقل ان محمد لا يفكر في جميع القرآن وتدوينه وتحت إماراتي هذا العدد في المئة الكتاب ما بين عشرين و أربعين بل لا يخطر له بال بالطولة على بالطوال ما يقرأ مره ويقرن وهؤلاء الكتابون على كتابته وتدوينه بعد الغذوات يسترعي ريسد فيهم ولا مشغل ولا مشاء او على الاقل في مدة سنوات العشر التي مكثها في اسرب خاصة وانه كان ينعي على اصحاب الاقلال الاخرى ان كتبه المقدسة طالت اياد التهريف والتبديل ولا ننسى من سنة بي محمد بن ابقالي الفذة وذكاء النادر والمائين مثلنا من الأقرار إلى ناقل أن يأمر محمد بكذابات المصحف أو المصحف ولا بعد عن الصديق أن عنها ولا يلتفت إليها مع شدة التواعي وتوافل الوفود وكل مفيد لابد أن يخد المسخة أن ليس كل محافظة فمجديدين وممهن هذا الفرض وأنه ثابت يقين أن عدد من الصحاب كان لدي مصحف خاصة مثل علي بن أبي طالب بالله ابن كعب وهو أنصاري خزراجي من بن النجاة كان قبل أن يسلم من أحبار اليهود وعلمائهم قرأ كتبهم ودرسا من قلائل في يترب الذين كانوا يقرؤون ويكتبون قلائل في يترب الذين كانوا يقرؤون ويكتبون والأهم أنه كان أحد كتاب الوحي والمحمد حديث وصفه فيه بالعلم فكيف يفتن هؤلاء الأسعب وغير من ضرورة كتاب الصور والآيات في مصحف ولا ينتبه محمد إله الضرورة غدام حال نخلص أن كتابة القرار في مصحف حال حياتي محمد أمر يتضافر كل القرائن والأذن لا تحقق وتعينه وجهيه على الأرض الواقع والعلاج المقطع الذي جاء في سنة الخبر وقت وفد ثقيف يرسخه خاصة أن المستقفين قديموا بعد الفتح أي بعد أن اكتبعنا القرآن بيذ أن هناك اعتراض ينتصب بشدة أمام هذا الفرض الذي يصير إلى مشارف الحقيقة وهو أنه كتب سير وتاريخ القرآن تقدرون أن جميع حدثت بأمر من أبي بكر وبمشورة من عمر وتدويناً تم في خنافة عثمان وبأمره أيضاً والذي انتهى إلى نسخي المصحف الذي بين أيدي جميع المسلمين اليوم فلو كان هناك مصحف تم مجمع وتدوين فلاة محمدي فما الذي دفعه أولى ابن أبي قعف أبن خطاب أبن أفن من قدمه على ما وهو لا شك اعتراض وجهه أشد ما يكون الوجهة ولكن رضى عليه تنسج عدة قيود متشابك يأتي كل واحد منها من فج هناك واحد قوية دفعتم إلى الجميع والدوين وهي من الوضوح بحيث لا تحتاج الى ايبانه ويكشف لدينا واقعة ثابتة اطلق عليها الامات المصطفى التراتيه التي تلقاها تلقاها الامبر وهي ان محمدا في ايامه الاخيره من مرض موته او ان يكتب كتابا بيدي بيد ان ابن الخطاب حاله دون ذلك نخرج منها بماط علاقه الوفر من الخطا وهي ان المدونه التي كتبت في هذه المواق او حتى تلك الفنسي كان يرغو في قتابتها كان بعضه كبار صحابة يمنح من نفسه الحق الاعتبارات والحسابات خاصة في النظر فيها ووزنها من بعده هناك مناطق ثانيا هناك مناطق في اقتريق الاسلام المكتة ثانيا العتمة والفوض طباب من هكذا كان الفطرات يتبلغ 15 عاما من حياة محمد منذ زواجه من غديجة حتى صحفي نعمة المعالم الدينات المسلمية قلنا ان اصلها تسمية تلك الحقب هو هي حقب التأسيس. ومنها عملية جامعة الغران على يد ابي بكر بيها المنهوم رهو يتباد فيما صاحبه عريض من الثمان. ثالثا ما ذكره ان دافع ابي بكر الى جمعي الغران المباية ثمان يزدوا الى ونسخنا يبلغ واحدا اقناه في الرواية التي موجده ان فكرات الجمعي ترات العمر الى ابي وقال ففي مثل هذا العمل فالي غرفة طوري صعبان صدقان فراضهما بالتفكيري ثم تنفيذ دون مشورة كبار الصحبة إلا إذا كان ما يدعوه بريد فهما دفع لذا انفرضه التكتم السرير التاتيم لما الذي هفزه على ذلك هو النقاط الصعب ووحدي يمان في قراءه فراء اروينيه قراءه اختناق الجنود في قراءه القران مع راقيم فذهب اليه اثمان وطنا منه أن يدرك هذه بام ان كان يغتني في كما فعل اليهود النظر في الكتب فامرهم الجميع قران في مصحف واحد امن منهم اربعه نسخ احرق جميع ما ادف في المصحف ما ادوه من المصاحف إن أسد الغابة من المصنفات التراثي التي تلقتها الأمة بالقبول وإذا لم تقبلها فذلك شنك ولا يجرؤ, ولا يجرؤ مكابر على أن يدعي أن أي واحد منهم أقل علما من وخففا من ابن ثابت ان قواميس اللغة لا تساعد على صحة هذا الاعتراض هذا كلام يشوب الشيك ولا يرتفع الى رتبة الحقيقاتي ومنزينتي اليقين ورغم ذلك فهنا تسليم جدل البحث انما جاء في الخبر وسأل رسول فما بفمعنى ذلك أن صوراً وأجزاء كانت على أهد محمد تكتب ويضم بعضها إلى بعض في إضبارة أو على الأقل في إضمامة وما دعم الأمر كذلك فما المعنى إذن بأن مصحفاً كاملاً كتب آنذاك وكان وكتابة مجموعة أو إضبارة أو إضمامة تجمع أجزاء من القرآن أو صور منه تجعل فرض كتابة ونسخي القرآن كله في مصحف أمرا قريبا احتمال وفرضا قريبا التصديق يرتفع في الارتبات الحقيقة وفد جوذام وفد جوذام وفد رفاة بن زيد بن عمير بن مابد الجوذام <تصفيق> ففي حزب الناهي وحزب رسولي ومن أضبر وفي لفظ من أبيه فله أمان شهرين أسلم أسلم تسلم وتصيم دمك ومالك وإذا عصل أجداء تقتل الإسلام أو السيف في هذه المسألة لم تذكر موضع سؤال سوام يعني أي مساومة سوام أو تماحك وأخبار الوفود التي مضت والتي ستتؤكد ذلك الرسائل إلى الملوك والأمراء بدأت والختم في السنة السابعة للهجرة العام الثاني عشر بعد الهجرة سير الخليفة الأول جوجا اقتحمت بخيولها بلاد الشام بقيادة أبي عبايد بن جرح ويزيد بن أبي سوفيان وشرح بابن حسنة وخاليد بن مريد الذي كان في العراق فصدر له الأمر والتوجه للشام وقلوا بالاستدناء من الأصحاب فدخلوا على قسر على قسر ورغم نصر بن سيار تحية الكلبي إبليس في صورة جعيل أو جهال وهو صحابي أيضا نموذج جديد تمامة ومثال للقبح مقابل عرض من الدنيا القليل مصدر رزقهم ومنفع أكسبيب والسماعشين كان خريطا عندما قد كان أبو قحفا ماهرا خريطا عندما وجههم من بلد مجاورة في هذا النسق الحياتي الذي درج عليه منذ نعومة الضافرين النهب والسلب والخطف والإغار والتصبح بي لا ينقضي من الذين ينتهيشون من نجاح أولئك العربان في غزواتهم تلك يسمون الفتوح حيث فإنهم يعلمون معني معميق بأنهم إذا أخفقوا فاشدوا فيها فسوف يؤبون خزايان دهما من حيث أقبلوا من جزيرتهم من الأرض القاحن القراء في حين أنهم لو نجحوا نتمتعوا من خيرات الحزن والإيماء الواضيئات فإنهم تربوا ونشأوا وشبوا وشابوا على النهب والسلب والخطف ولد الى ارباني لا يدرع يدروع ان السيف ولا تخيفهم سوى القوة